وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليوقضا أجل متمما ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم فضا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 تَدْعُونَهُ تضرعًا وخفيةً لئن أنجانا من هذه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ما أنتم تشركون؟ قل هو القادر على أي بعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويديق بعضكم بسبع انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفطهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وتوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين